بسم الله الرحمن الرحيم قاصم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابا وانا كذلك يفعلون قال افرغيت ما كنتم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 ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم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 ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أو عبت أم لم تجوم من الواعزين؟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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأِيكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِمْ أَجْرٍ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 أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً وانتصر من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلِبٍ قَرِيبٌ